يا سامع الشكوى وياكاش في الباس يا من لا ثقلت حمول نصيتك يا ساتر عيون عن الناس ينفرج همومي خلط عصيتك يا سامع الشكوى ويا كاشف البهر لا تحملي نصتك يا ساتر عيوبي وذنبي عن الناس يا انفذ جهمي غلط وعصيتك وذكرت الحاشر واحتبسه انفاس تبكي بوسط الصدر يا نفس لتك وضاقت بي الدنيا وزادت بي تعاس Βγαίνει και πάλι ο